الباب الخامس حضارة العرب الفصل الأول مصادر معارف العرب تعليمهم ومناهجهم مصادر معارف العرب العلمية والأدبية كانت حضارة الفرس وحضارة بزنط العظيمتان تقذفان نيرانهما الأخيرة حينما بدأت فتوح العرب وقد استوقف العالم الذي فتحه أتبع النبي خيالهم المضطرم فأخذوا يدرسون الآداب والفنون والعلوم بمثل نشاطهم في فتوحهم ولم يلبث الخلفاء بعد أن شادوا دولتهم وأن أنشأوا في جميع المدن المهمة مراكز للتعليم وجمعوا حولهم كل عالم قادر على ترجمة أشهر الكتب ولسيما كتب اليونان وحدث ما جعل أمر تلك الترجمة سهلا فقد كانت معارف اليونان والرومان العلمية القديمة منتشرة في بلاد الفرس وسوريا منذ زمن وبيان ذلك أن نصاطر لما نفوا من دولة الروم أقاموا في مدينة الرها، أورفا العراقية مدرسة لنشر معارف اليونان في آسيا وأن تلك المدرسة لما هدمت في عهد زينون الإيزوري احتضن أكاسرة بني ساسان أساتذتها وأنه كان من نتائج هذا القبول الحسن أنقصد علماء أثناء والإسكندرية بلاد فارس عندما أغلقها جستنيان، فنقلوا إلى أكثر لغات الشرق انتشاراً السريانية والكلدانية إلى آخره أهم كتب علماء اليونان مثل أرسطو وجالينوس وذيسكوريدس ووجد العرب في بلاد فارس وسوريا حينما استولوا عليها خزائن من العلوم اليونانية وأمروا بنقل ما في اللغة السريانية منها إلى اللغة العربية ولم يلبثوا أن أمروا بأن ينقل إليها ما لم يكن قد نقل فأخذت دراسات العلوم والآداب تسير قدما إلى الأمام ولم يدم اكتفاء العرب بما نقل إلى لغتهم طويلا فقد تعلم عدد غير قليل منهم اللغة اليونانية على الخصوص ليستقوا منها علوم اليونان ثم تعلموا اللغة اللاتينية واللغة القشتالية في إسبانيا كما يشهد بذلك ما في مكتبة الإسكوريال من المعجمات العربية اليونانية والعربية اللاتينية والعربية الإسبانية التي ألفها علماء من المسلمين وكانت معارف اليونان واللاتين القديمة أساساً لثقافة متعلمي العرب في الدور الأول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 فإنك لا تجد أمة فاقة العرب على ما يحتمل والعرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا همهم إلى إنشاء مسجد وإقامة مدرسة فيها وإذا ما كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فيها مدارس كثيرة ومنها المدارس العشرون التي روى بن يمين التطبلي المتوفى سنة 1173 ميلادية أنه شاهدها في الإسكندرية وهذا عاد اشتمال المدن الكبرى كبغداد والقاهرة وطليطلة وقُرطبة إلى آخره على جامعات مشتملة على مختبرات ومراصد ومكتبات غنية وكل ما يساعد على البحث العلمي وكان للعرب في إسبانيا وحدها سبعون مكتبة عاماً وكان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني بقُرطبة ستمئة ألف كتاب منها أربعة وأربعون مجلدا من الفهارس كما روى مؤرخو العرب وقد قيل بسبب ذلك انشار الحكيم لم يستطع بعد أربعمائة سنة أن يجمع في مكتبة فرنسا الملكية أكثر من تسعمائة مجلد يكاد ثلثها يكون خاصا بعلم اللاهوت مناهج العرب العلمية ليست المكتبات والمختبرات والآلات غير وسائل للدرس والبحث وتكون قيمتها في معرفة الاستفادة منها وقد يستطيع المرء أن يكون مطلعا على علوم الآخرين وقد يبقى عاجزا عن التفكير وابتداع أي شيء مع ذلك فيظل تلميذاً غير قادر على الارتقاء إلى درجة أستاذ وسيبدو من الاكتشافات التي نذكرها في الفصول الآتية مقدار ما اكتشفه العرب بما لديهم من وسائل الدرس والآن أقتصر على ذكر المبادئ العامة التي وجهت أبحاثهم لم يلبث العرب بعد أن كانوا تلاميذ معتمدين على كتب اليونان أن أدركوا أن التجربة والترصد خير من أفضل الكتب وعلى ما يبدو من ابتدال هذه الحقيقة جد علماء القرون الوسطى في أوروبا ألف سنة قبل أن يعلموها ويعزى إلى بيكن على العموم أنه أول من أقام التجربة والترصد الذين هما ركن المناهج العلمية الحديثة مقام الأستاذ ولكنه يجب أن يعترف اليوم بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم وقد أبدى هذا الرأي جميع العلماء الذين درسوا مؤلفات العرب ولسيما هانبولد فبعد أن ذكر هذا العالم الشهير أن ما قام على التجربة والترصد هو أرفع درجة في العلوم قال إن العرب ارتقوا في علومهم إلى هذه الدرجة التي كان يجهلها القدماء تقريبا وقال ميسيو سيديو إن أهم ما اتصفت به مدرسة بغداد في البداءة هو روحها العلمية الصحيحة التي كانت سائدة لأعمالها وكان استخراج المجهول من المعلوم والتدقيق في الحوادث تدقيقا مؤديا إلى استنباط العلل من المعلولات وعدم التسليم بما لا يثبت بغير التجربة مبادئ قال بها أساتذة من العرب وكان العرب في القرن التاسع من الميلاد حائزين لهذا المنهاج المجدي الذي استعان به علماء القرون الحديثة بعد زمن طويل للوصول إلى أروع الاكتشافات قام منهاج العرب على التجربة والترصد وصارت أوروبا في القرون الوسطى على درس الكتب والاقتصار على تكرار رأي المعلم والفرق بين النهجين أساسي ولا يمكن تقدير قيمة العرب العلمية إلا بتحقيق هذا الفرق واختبر العرب الأمور وجربوها وكانوا أول من أدرك أهمية هذا المنهج في العالم وظلوا عاملين به وحدهم زمنا طويلا قال دون لانبر في كتاب تاريخ علم الفلك تعد راصدين أو ثلاثة بين الأغارقة وتعد عددا كبيرا من الرصاد بين العرب وأما في الكيمياء فلا تجد مجربا يونانيا مع أن المجربين من العرب يعدون بالمئات ومنح اعتماد العرب على التجربة مؤلفاتهم دقة وإبداعا لا ينتظر مثلهما من رجل تعود درس الحوادث في الكتب ولم يبتعد العرب عن الإبداع إلا في الفلسفة التي كان يتعذر قيامها على التجربة ونشأ عن منهاج العرب التجربي وصولهم إلى اكتشافات مهمة وسترى من مباحثنا في أعمال العرب العلمية أنهم أنجزوا في ثلاثة قرون أو أربعة قرون من الاكتشافات ما يزيد على محققه الأغارقة في زمن أطول من ذلك كثيرا وكان تراث اليونان العلمي قد انتقل إلى البيزنطيين الذين عادوا لا يستفيدون منه منذ زمن طويل ولما أهل إلى العرب حولوه إلى غير ما كان عليه فتلقاه ورثتهم مخلوقا خلقا آخر ولم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم بما اكتشفوه فالعرب قد نشروها كذلك بما أقاموا من الجامعات وما ألفوا من الكتب فكان لهم الأثر البالغ في أوروبا من هذه الناحية وسترى في الفصل الذي ندرس فيه هذا التأثير أن العرب وحدهم كانوا أساتذة الأمم النصرانية عدة قرون وأننا لم نطلع على علوم قدماء اليونان والرومان إلا بفضل العرب وأن التعليم في جامعاتنا لم يستغن عما نقل إلى لغاتنا من مؤلفات العرب إلا في الأزمنة الحاضرة